وإن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ க வீலா தூ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم أمَّة وسطا ۚ قُم فصَلِّ تَصْلُوو وَانْكُمُوا أَيَّا وَلَا يَنغُرُونَ نَكُم بِاللَّهِ لَوْر إِنَّ الشَّيْطَانَ رَكُمَ الدَّوَ பிரதமர் <laughs> الذين كفوا لهم ما ذاب تسيف والذين امنوا يعملوا صالحات لهم